فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَنْ نُرْهِ إِلَى إِلَٰهِتِنَا بأنه بأمره هذا وهو لا يشعرون وجاءوا أباهم معيشة كُنْ وَلِ يَا أَبَانَا إِنْ ذَهَبَنَا النَّسْتَ بِقُوَّةٍ ذَهَبَ النَّاسُ تَبْقُوَةً تَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَمَا ضَاقَتْ عَلَيْنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَأَلَوْكُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصٍ بِدَمٍ كَذِبٍ أَلَا بَل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْ رَأَيْتُمْ فَاصْبِرُوا يَمِيلُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَجَا واردهم فأذلاداً وهو قال يا بشرى هذا هلام وأسروا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخِ إن دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتركوا سورة عم مسر لابن راتيه اكرمي مس وهو الس وَكَذٰلِكَ كُنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ والله غالب على امري ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولمّا بلاء اشد اتَّعِ نَامُ حُكْمُهُ مَا هُوَ إِلَّا وَكَذَلِكَ كَانَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ